يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم ولا وَلَقَوْمٍ كَذَّبُوا فَأَضَلَّهُمْ لِبَضٍّ لِبَضٍّ أَن تَحْبَطَ آمالُكُمْ وَأَنتم لا تَشْكُرون إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَفْوَاهَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ تَدِينَنْتَ عَلَى اللهِ قُلُوبًا لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَوْفِرَةٌ وَأَجْرٌ نَوِي إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْأَجْرَاتِ أَسْتَغْفِرُهُمْ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 سيقوا بلوا فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بهذا فتصبحوا على ما ف أعلموا أن فيكم رسول الله له يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله عبب إليكم الإيمان ولكن Allah abbeye INALLAHI WA INNA فقاتل التي تبري حتى تفية إلى أمر الله فإن فاءت بينهما بالعدل وأقتطوا إن الله 119. إنما المؤمنون إحوة فأصدعوا بين أخويكم 110. الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر عسائي يكون خيراً منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء يكون منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض ما يتكلموا يكن ولا تجسسوا ولا يغتاب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لعم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله ثواب رحيم يا أيها الناس إنا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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون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 فَاللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ